بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أ ي ه ا الكافرون لا أ ع ب د ما تعبدون ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د ولا أ ن ا عابد ما عبدتم ولا أ ن ت م عابدون ما ل ف ض ي ل ك ت و ر م د ي ا ت ب ا ل ن ا ب ل